أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم مليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين